إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وَمَا كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون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 لِيُميزَ اللهُ الخبيثَ من الطيبِ ويجعلَ الخبيثَ بعضَهُ على بعضٍ فيركمهُ جميعًا فيركمهُ جميعًا فيجعلهُ في جهنمَ أولئكهم الخاسرون